Book two Three Three Three Zo znamenje Ahoj Marhaban Marhaban Dobry مرحبا مرحبا اكو سداري كيف حالك كيف حالك pocházate z هل أنت من أوروبا هل أنت من أوروبا pocházate z هل أنت من أمريكا هل أنت من أمريكا؟ بخاذت سآزيا؟ هل أنت من آسيا؟ هل أنت من آسيا؟ كترم هوتل في أي فندق تقيم؟ في أي فندق تقيم؟ أكو دلوستي أشتو؟ منذ متى وأنت هنا؟ Munzu mata enta huná? Ako dlho zostanete? Kam sa tabká huná? Kam sa tabká huná? Pátši sa vám tu. Hel južibuká huná? Hel južibuká Ste tu na dovolenke? Hel entum tam dúne ížazetakum. Huná? HħĎBĚ ďÁN TĚM TĚM DÚNA IJÁZATAKUM HUNA? NAVŠTÝ VTE MÁ NIEKEDY YĎBĚ ĎN TĚZŮRÚNÝ Tu je moja adresa Háza huá عنwáni Uvidíme sa zájtra? HħĎ SÁN RÁ BAŽDANA هل سنرى بعضنا غدا؟ يميليوتو اش مام يؤسفني لقد أصبحت مرتبطا بشيء يؤسفني لقد أصبحت مرتبطا بشيء تشاو <تصفيق> إلى اللقاء إلى اللقاء دويدين <تصفيق> أراكم قريبا أراكم قريبا. إلى اللقاء قريبا, إلى اللقاء قريبا.